وَأَهُ تعَ جَدُّ رَبّنَا مَاتَّخَذَ ما فاحبَ تَووَ ل وَلَدَا وَأَهُ كانَان يَقولُ سَفِيه نَا عَ اللَّهِ شَطَطَا وَأََّ ظَنَ أَ تَقُ الإِسُ وَالجُِّ على اللهَّهِ كَذِبَا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 لنلَ يُؤمِن بِرَبّهِ فَلَا يَخافُ دَخْشَ وَل رَه